خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تولى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا